لَنَدْعُوَ لن مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وإذ اعتزنتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى, فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 وََحْسَبُهُم أَقاَابَ وَهُمْ رُكُودَ وَنُقَلِّبُهُم ذةً يمِينِ وَذا تَ الشّمالِ وَكَلْبُهُم وَكَلْبُهُم باسِقُ ذِرَعَيْهِ بالِالْوصدَ لَ يقعْتَ عَلَيْهِمْ لََّيتَ مِنْهُم فِارَ وَلَم لِئتَ مِنهُم رعباً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 فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالَّتِي تُلطَفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِيذَا إن أَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ او يعيدوكم في ملتهم ولن تفيحوا اذا ابدا وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فَقَالوا بُنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ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 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشن يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 ان احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك يشوي الوجود الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تعدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم يُحَلَّونَ فِيهَا مِن سَاوَِ مِذهَبِ وَيَْبَسُون وَيَبَسُونَ فِيابًا خُبْرًا مِ سُدُسِ وَإسْتَبُرَقٍ مُتكينَ فِيهَا مُتكينَ فِيهَا على الأرائِك نِمَ الثَّوابُ وَحَسُنَةْ مُرتَفَقَا وَظْرِبهُم مثَلَ الرج نْ جعلنا لحَده مَا جتَين جعلنا لِحَد مَا جتَين منِن عَْناب وَوحفَفْنهُمَا وَوحَفَفناهُماَا بنَخْلِ وَجعلنا بَنَهُماَا زرى كلتَ الجَْ ل آتَت أُكُلهاَا وَلَ وَثَجرَّرونَا خِلََا لَهُ مَا نَهَرَاء وَكَان لَهُ سَمَرُ فَقَالَ لِصاحِبِ فَقَالَ لِصَاحِبِ وَهُو يُحاوِرُ أَن أَكْثَرُ مِنْك أَنَ أَكْثَرُ مِنْ كَمَالَ وَأَعَّ لَثَراء وَودَخَلَ جََّتَهُ وَهُوغَالِمُ لِنَنفسْسِ قال ما أَن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها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 وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا مَنَاقَةٌ وَإِنَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خيرا من جنتك ويرسل وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا فاصبح يقلب كفيه على ما انثق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصر له من دون الله وما كان منتصرا هنا لك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا كما إن انزله من السماء فاختلط به نبات الارض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 وَيْمُ سَيّ جِبالَا وَتَرًا أَضبَالِزَتَو وَحَشَرناهُم وَوحشَرناهُم فَلَمْنُ غاجِر مِنهُم أحدَداء وَعُودِبُ على رَبِّكَ صَفََّّ قَد جِئتُونَ كَمَا خَلَقُناَاكُمْ لَقَد جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ويَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ويَقُولُونَ يا تَلا مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلمين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فجعلهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون ان رفضن فظنوا, فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا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 وَماَا مَنََّا سَأ يؤْمنِنُ إِ أَبولهُدَا وَيَسْتَووفُ وَيَسْتَوف رَبَّهُم إِا أَتَت يَهُم سُنَّةٌ الأوَّلينَ أَوْ يَأتيَهُم أَوْ يَأتَهُون عَذَابُ قُبن وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ ما ي إِا جَلن على قُلُ بِمْ كَِّةً أَ يَسقَهُهُ وَف آذَانهِمْ وَقُراء وَإِن تَجُرُم إلَ الْهدَ صَلَ يَهتَدُ إذًا أَبَدَاء وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذ بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلوا وجعلنا وَجَعَلْنَا لِمِهْنَتِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حقبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُو تَهُمَا نَسِيَاحُو تَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِنَفَتَاهُ آتِنَا لقد لقينا من سفننا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني, فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره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 قال فإني اتبعتني فلا تسألني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينه خرقها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 أتا إذا لقي يا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيه بغير نفس الا جئت شيئا نكرا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت فأو أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا فَأَرَجِلَنَا أَيُّ بَدلِهِمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لِغُنَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرُونِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا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 وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطيا الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد آحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج في الأرض فَهَل لَنَجْعَلَنَّ لَكَ خُرُوجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ النَّجْعَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَجْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا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 وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ولفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع افحسب الذي لك فر ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ان اعتقدنا جهنم مر الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في حياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربنا ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا اياتي واوسني هزوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم كانت لهم جنات في الدرج نزلا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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ف العمل العمل صان حلا يشرك في بعدة رَبّه أحدا